لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عيد كأمثال اللؤلؤ المكنود جزاء بما كانوا يعملون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 قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معذوب ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوب فمالئون منها البطود فشاربون عليه من الحميب، فشاربون شرب الهيب، هذا نزلهم يوم الدين.